فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْنا تَنبِئَ بِأَمْرِهِمْ هَذَا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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادلوا قال يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إلا أي سجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه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 لا نراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئلا لم يفعل ما أمره ليسجن ليسجن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم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 أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا إلا أسماء سميتموها سميتموها ألتم وأباؤكم.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 يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي رن أنه ناج منه مذكرني عند ربك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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سبله فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم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 إن النفس لا أمارة بالسوء، النفس لا أمارة بالسوء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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا من الْكَيْلُ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا من الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ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 ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وأوليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون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 قالوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ قَالُوا إِنَّمَا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علم وفوق كل ذي علم علم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ما كان والله أعلم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 لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون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 لأنهم وقال يا اسف على يوسف يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم طانون الله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قالوا الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي إنما وبثي وحزني الى الله اعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله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 قدما، من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين <تصفيق> قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنت لا خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين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 ولما فصلت العيرو قال ابوهم اني لا اجده ولمما فصلت اللير قال ابوهم اني لا اجده يا يوسف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 سوف أستغفر لكم ربّي إنه هو الغفور إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوان إليه أبوه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخرو له سجدا ورفع أبويه على العرش وخرو له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا هذا تأويل رؤيا يمن قبل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 أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا